ثم بالتعلم و ا ت ف ق ه في الدين فالواجب على م ك ل ف ي ن ب د ي ا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا م ا ل ا ي ش ا ه م جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يامرون بالمعروف ويهنا م ن ك ر كيف يعلمون أ و ل ا د ه م كيف يتعاونون مع أ ه ل ي ه م كيف ي د ع و ن ما ح ض ل الله عليهم يتعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العالمين الله مبارك رسولنا ونبينا لله صلى عليه وسلم على وعلى ومحمد واصحابه آله رب وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد ف ح ك م الله أ ي ر ا الى يوم نعرضها من خلال مادة من خلال مادة المجد قناة العلمية الدين هذه ا ا ل ك م ة يوفق القائمين عليها يجزئهم خير الجزاء وأن يجعل كل من شارك في وأن وأن الجزاء شارك هذا العلم كل من نشر وفي القيام عليه أ ن يجزيه خير الجزاء وان يكتب له أ ج ر ه في موازين حسناته وان يعلي به, به درجته وحياكم الله أيها الأخوة الحضور وأسأل الله لا يحرمكم أجراء حضور هذه وأن يجعلنا وياكم الأخوة يوفق والعلم والثبات ونشر يحرمكم يجعلنا الخير الله لا أجراء المجالس هذا العلم ممن هذه تكلمنا يا شباب في الدرس الماضي عن الناسخ والمنسوخ ولعل ت ك م ن بعض ا م س اكمل ئ ل ولعلني أ مباشره ة طولة أو مراجعة بدون لبعض السابقة أو نحاول أن نتم المسائل حتى ذ والذي بعده كما ذكرت هذه ا الباب كما الآن على مشارف نهاية هذه الدروس وبقي تقريبا لنا ما يقارب أربعة أبواب لكم على بعده وبقي أربعة أو ستة نحن أ ب وكلها ا ب و يعني من ا ل أ ب و ا ب التي يعني تعتبر م ه م ة تعد م ه م ة في علوم ا ل ق ر آ ن وكثير من طلاب العلم يود أ ن يتم أ ب و ا ب علوم ا ل ق ر آ ن ك ا م ل ة فنحاول بقدر المستطاع أ ن نمر على هذه ا ل أ ب و ا ب و ق ف ن ا في في كيف معرفة معرفة الماضي الدرس مسائل النسخ على كيف معرفة النسخ معرفة النسخ على طرق طرق هناك طرق لمعرفه ة النسخ يتبين ن م النسخ ا أ و ل من الشاب يعني أ م ر مهم جدا ان نعلم أ ن النسخ أ م ر توقيفي مثله مثل سبب النزول لا مجال فيه ليش للاجتهاد ي ش ل ان ي أ ت ي في النص الشرعي ع ب ا ر ة و ا ض ح ة على يعني النسخ مثل مثلا قول الله عز وجل ا ل آ ن خفف الله عنكم جاءت قبلها آية في القتال لا يعدر كان الصحابة رضي الله عنهم بالفرار إذا كان الواحد مقابل من العشرة ثم بعد ذلك خفف إلى الواحد مقابل بعد ذلك إلى عنهم آية في يعدر رضي خفف من ثم الان ث ي الاثنين ن الآن الواحد مقابل خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ضعفه منكم صابرة الشخص أو المجاهد باثنين من الكفار فاذا ر ف إ كان أ ك ث ر من ذلك يحل له ماذا أ ن يتحيز عن هذه ا ل م ع ر ك ة و أ ن يخرج من هذه المعركة لأنه موقف يصبح في موقف ضعف في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل آ ن خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ضعفه إلى آخر الآية. ايضا ل آ ة أ ي آ ي ا ت المناجاه ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه ة ذلك لكم خير واطرة هذه ا ل ك ل م ة تدل على ماذا على أ ن ه ا ن ا س خ ة لما قبلها هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة هي إ ج م ا ع ا ل أ م ة في عصر من العصور على أ ن هذه ا ل آ ي ة ن ا س خ ة لهذه ا ل آ ي ة واضح ا ل إ ج م ا ع بذاته لا ينسخ واضح و إ ن م ا يدل على أ ن هذه ا ل آ ي ة ن ا س خ ة لهذه ا ل آ ي ة و ا ض ح ي ب أ ي ض ا من المسائل التي تدل على النسخ وهي ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ل ث ة أن يعرف ان ل م م م ت ق د المتأخر ف يعرف النزول ي المتقدم من ا ل م ت أ خ ر في النزول فيعرف أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية هذه هي الصحابي الآية طبعا عبارة طرق أن أن ناسخة النسخ قالنا ناسخة هذه لهذه هذه هذه إذا لا شك أن عبارة الصحابي إذا لهذه ا ه ا ل آ ي ة أ ن ه يعتبر ن ي ي ع بها ويؤخذ بها ل أ ن لها حكم يعني المرفوع و ربما أ ن الصحابي قد ا ج ت ه ت خاصه إذا خالف إ ذ ا خالف غيره فيوازن بين ا ل أ ق و ا ل و أ م ا إ ذ ا لم يعلم له مخالف م فهنا يعد من النسخ هذه من الطرق من الطرق التي لا يجوز أ ن تعد من طرق النسخ اولا ل لا ت ي ي ج ز أن من تعد طرق ا ن س خ أ و ل ك م الاجتهاد ذكرت ك م قبل ل إ أ ن يجتهد عالم من العلماء أ ن هذه ا ل آ ي ة ن ا س خ ة في هذه ا ل آ ي ة نقول لا هذا امر توقيفي لا بد أ ن يذكر عن في, في نص ا ل آ ي ة أ و أ ن يجمع عليه النص تجمع ع هذه الحاله الاولى التي لا يعد ولا يعتبر بها ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ي ض ا مما لا يعد ولا يعتبر بها أ ن ي أ ت ي آ ي ت ي ن ظاهرهما ت ع ا ر ض ف ي أ ت ي ويقول هذه الايه آ ي ة ن لهذه آ ة ذ ه الآية ناسخه ل ن ن ن ولذلك ت ب ه ذ ا الأمر أن النسخ أن أمر أمر توقفي لماذا ل أ ن ك إ ذ ا قلت أ ن هذه ا ل آ ي ة ناسخه لله ا ل ا ي ة رفعت حكما شرعيا وهذه خ ط و ر ة ا ل م س أ ل ة أ ن ترفع حكما شرعيا قد حكم الله عز وجل به و أ م ر به في الوحي إ م ا ب ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة وهنا خ ط و ر ة ا ل أ م ر فلا يجوز لقائل أ ن يجتهد في هذه المسائل ننتقل لشاب ن ا م س أ ل ة أ خ ر ى من مسائل م ه م ة في النسخ وهي أ ق س ا م النسخ أ ق س ا م النسخ أ و ل قسم من أ ق س ا م النسخ هو نسخ القراني بالقران, نسخ القرآن بالقرآن وهذا قد أ ج م ع عليه الناس كما ذكرنا الخلاف في ه ذ الدرس ا الماضي الخلاف يعني لا يعتبر اهل ل ل ه الاسلام, مجمعون على هذه المسألة. أهل الإسلام. يعني لعلنا نذكر ان جئنا على تفسير ا ل ق ر آ ن نسخ ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن نذكر أ ه م ا ل آ ي ا ت التي ي عند ي ع ن ا ل م ت أ خ ر ي ن قد أجمع عليها ذكرنا لكم الدرس الماضي ان بعضهم, بعضهم ذهب إ ل ى تسع آ ي ا ت وبعضهم ست آ ي ا ت و ب ع ض يعني نحن نذكر أ ه م هذه آل الايات ا ل م ن ا ج ة ي ذ ك ر ن ا ه المناجاه ق ب قليل يعني عندنا ت م ل ل ر س و ة ف إ ن ا نسخت وقال بعض السلف ق انما ل إ وجبت س ا ع ة من نهار وقال بعضهم أ ق ل من ذلك و أ ك ث ر من ذلك ف إ ن ه ا كان واجبا في, في وقت من ا ل إ س ل ا م أ ل ا يناجي أ ح د الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد أ ن يدفع له صدقه ة صدقة يقدم بين يديه على النبي عليه الثقل وسلم اجتمموا لأن الناس الله صلى على كثرت ع وعندما أ ح ج م الناس أ ن ز ل الله عز وجل ا ل آ ي ة التي تليها تخفيفا على الناس أ ي ض ا آ ي ا ت التخفيف في القتال العشره ثم الاثنين أ ي ض ا آ ي ا ت التخيير في الصيام التخيير الصيام لأنه كان في أول يخير الإسلام الإسلام الإطعام وبين الصيام ثم نزلت الآية لأنه أول التي تليها فمن شهد منكم الشهرة نزأت في في يخير بين وبين فمن ثم منكم شهد فليصمح من ا ل آ ي ا ت أ ي ض ا في النسخ يعني كما ذكر بعض العلماء آ ي ا ت الخمر قالوا ان آ ي ة الخمر ن والميسر والانصاب والازلام انها نسخت ومن ايتين ا سكرا ورزقا حسنا ب ي تتخذون منهم ونسخت يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى تعلموا ما تقولون ي ع ن ي أ ي ض ا من ا ل آ ي ا ت يعني كما ذكرها بعض العلماء آ ي ا ت ه تحول ا ل ق ب ل ة ت ح وان ل ل ل ق ب ة و إ كانت هذه الايه آ ي يعني يعني ة ر ب م س أ ت ي ي ع ل ا ل أ م ر ببيت المقدس يعني هل كان ب ا ل ق ر آ ن أ و بالسنه ة الذي ي ظ ر والله أ ع ل م أ ن ه كان ب ا ل س ن ة ولم يكن ب ا ل ق ر آ ن و إ ن كان بعض العلماء ذكر أ ن ه ا من يعني في القران آ ن لكن ل يظهر أ هذا هذا القول صحيح أيضا من الآيات التي جاءت في هذا الأمر آيات المتاع, المتاع الزوجة صحيح في من والذين يتوفون منكم و ي ذ ر و ن أ ز و ا ج ا و ص ي ة ل أ ز و ا ج ه م متاعا إ ل ى الحول غير خ ر الاخراج ج كانت إ ى سنة ك م ثم ل ة ن س ت ت ل ب ص ن من كانت الأمر في الى سنه ك ا ن الناس م أ م و ر ن بقيام ا ل ل ي ل المزمل قم الليل الا قليلا قليل. ثم جاء التخفيف إ ن ربك يعلم أ ن ك تقوم أ د ن ى من ثلثي الليل إلى آخر الى آ ي ا هذا ت أهم هذه ذكرنا الشباب وقرام ذكرها كذلك ص ط ف زيد و ذ ك ر ه اخر ا ل ش ي عبد محمد الله الأمني الشنقيطي و ذ ك الايات ب ن جوزي وزاد ع ي ه ش ئ منها م عند هذا ا ل أ خ ر ي ن نعم ننتقل أ ش الى ب إ النوع الثاني من, النوع يعني من اقسام النسخ وهو نسخ ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة وهذا ش ا ب ك ل ا م ف يطول ه و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الكلام فيه يطول والتطبيق العملي قليل جدا واضح وأحيانا القرآن بالسنة لا تكاد تجد لا تكاد تجد وأحيانا بعض المسائل بعض يعني في يعني نسخ كأمثلة تجد تجد يتوسع فيها ثم لا تجد لها تطبيقا واضحا يعني, يعني نسخ القران آ ن ل مثلا م ت ت و ا ر س خ القرآن بالسنه ة المتواتر ل أ ن م م ق س و المتواتر ا س س ن ة إلى ق م والأحاد وهذا المتواتر والأحاد وإنما وجده هو التقسيم السنة المتقدمين السلف المتأخرين فإذا كان المراد بهذا التقسيم هو ردوا بعض السنة في باب العقائط لم عند عند عنده عند نسخ يعرف في بعض كما يذهب إ ل ي ه بعض أ ه ل البدع ف إ ن ه م يردون بعض ا ل س ن ة و ي ق و ل و ن هذه لا تقبل في باب العقائد فاذا كان التقسيم لاجل الظن تفس... ي هذا واضح إلى التقسيم طيب ا ل س ن ة ب ا ل ن لنسخ القرآن بالسنة س ب ة ل ا م ت و ا ت ر ة جمهور العلماء على ج و ا ز ه جمهور ا ل ح ن ا ف و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل إ م ا م أ ح م د طبعا ه ذ ه مساله أ أصولية ل تتعلق ة مسألة ف ق ثم ت ن ز ل ه اصوليه على على السنة وتنزلها على القرآن ل وهكذا ا ص ا ش ر ع ة الشافع ر ح م الله لم يقول أن ا ل ق ر آ ن لا ينسخ ب ا ل س ن ة ا ل م ت و ا ت ر ة ما أ د ل ت ا ل أ و ل ي ن الذين ذهبوا قالوا أ ن ا ل س ن ة المتواتره ة قطعية الثبوت ف إ ن في منزلة ل ا قطعيه ر آ ن من ناحية القطع فلا بأس أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ح ا ل ل ه استدل ب ق و ل العزل ما ننسها من ننسخ ن آية أو أ ت ي بخير منها قال إن السنة ليست بخير من القرآن منها من أن السنة قال وهنا شاب يعني ملحظ مهم أ ن هذه ا ل آ ي ة ن أ ت ي بخير منها من ن ا ح ي ة ماذا من ن ا ح ي ة التخفيف من ناحية التخفيف وليس من ن ا ح ي ة الفضل واضح شاب و إ ل ا ا ل ق ر آ ن كله من عندي حكيم حميد واضح فهو ب ا ل ن س ب ة من ن ا ح ي ة التكاليف الشرعيه ة نأتي ن بخير م ا هذا رد على الشافع بهذا الأمر إن الخير منها لا السنة من القرآن ولذلك على يعني يقتضي خير أن أن من رد و إ ل ا ف ا ل ق ر آ ن ا ل س ن ة كلاهما ماذا كلاهما وحي وما ينطق عنها و إ ن هو إ ل ا وحي يوحى أ ل ا إ ن ي و ت ي ت ا ل ق ر آ ن او مثله معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام فيه طويل عند العلماء الجمهور جمهور المتقدمين والسلف وغيرهم أ ن ا ل س ن ة ا لا أ ح د لا تنسخ ا ل ق ر آ ن لماذا قالوا ل أ ن ا ل ق ر آ ن قطعي الثبوت و ا ل س ن ة ظ ن ي ة ا ل س ن ة ا ل أ ح ا د ظ ن ي ة الثبوت فلا يرفع القطعي بماذا؟ بالظني بماذا؟ راضح الامر الثاني الذي ا س ت د ل و ا ب ه أ ي ض ا قال و ان أ عمر ب الخطاب رضي الله عنه في حديث ف ا ط م ة بن ت قيس فاطمة بن تقيس لما طلقها في الصحيحين طلقها زوجها فقالت فسخيطته النفقة فقال نفقة ضعيفة إليها لها والله ليس لك علينا نفقة ولا سكنة <تصفيق> هذه اللواية رواية الصحيحة اللواية أرسل وكيله ليس لك تريد بشعير سكنة سكنة هي هذه ر و ا ي ة سكنه ض ع ي ف ة لكن ر و ا ي ة نفقه قال ليس لك علينا ن ف ق ة وفي ر و ا ي ة قال وسكنه ولا سكنه فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال فصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك عليه نفقه ولا سكنه أ ن ه يجب على الزوجه م ط ل على ل ق ة يجب ا ا ل م ط ل ق ة طلاق بائن ا ل س ك ن ة واضح أ م ا ا ل م ط ل ق ة ر ج ع ي ا فهذا أ م ر آ خ ر أ ن ه يجب عليها النفقه ة السكنة أو عفوا عمر فلما جاء الخطر ا ل ل رضي الله عنه أسكنوهن من استدل بالآية قال من حيث ولن تضرون لتضيق عليهم انا ذكرت قبل قليل ليس لك عليه س ك ن ة ولا نفقه روايه ا ل ن ف ق ة هي الروايه ا ل ض ع ي ف ة فلما جاء الخلاف عند عمر الخطاب رضي الله عنه بين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة قال عمر رضي الله عنه لا ندع و كتاب ربنا ا والسنة لنبينا لامرأة لا ا نسيت ندل يعني يقدم أم م أحفظت ذ ا ل ق ر آ ن وقال ان ا ل ق ر آ ن قد أ و ج ب ماذا السكن وفاطمه ب ن خيس تقول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ليس لك عليه سكن ان ل ل ش ي ي خ محمد م ا أ القران ش ن ي ي في ط وعضال الكلام عنه ت ق ي ر ه أن ل ق ر آ ينسخ بالسنه ة الأحق أ و ن لا فرق بين احد ل ل س ن ة ا أ و ا ل س ن ة ا ل م ت و ا ت ر ة من احد نسخ ا ل ق ر آ ن قالوا ل اولا ل ا أ ان ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا العمل في يعني هذا التقسيم في العمل, العمل المتواترة عندهم وماذا يكن في في بين هذا جاء و, و... ا ل ص ح ا ب ة يصلون في مسجد القبلتين جاء قال و اشهدكم أ ن ي سمعت وسلم أ ن ه قد أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن بالتحول إ ل ى ماذا إ ل ى الكعبه ت ح و ل مباشره ف خبر رجل واحد ا ل م س أ ل ة تتعلق بماذا بتحول القبله ة مسألة, مسألة كبيرة من مسألة العقيدة أصبحت فالصحابة لم يعني عن هذا الفعل. ثم إن الصحابة من لم يستفصلون أصبحت أ رضي عن إن الفعل وعنهم ا ل س ن ة من ن ا ح ي ة الخبر هي ماذا هي ظ ن ي ة لكن من ن ا ح ي ة العمل يجب العمل بها واضح ففرق بين ا ل أ م ر ي ن نقول ا ل س ن ة نعم هي ظ ن ي ة لكن أ م ا من ن ا ح ي ة العمل ف إ ن ه يجب العمل بها قولا واحدا وهذا هو فعل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ي ق و ل و ا أن ه ذ ا قول شخص واحد شخص حتى نتثبت ث م بعد ذلك نحول نتحول في الامر ق ب ل ة ل أ الثالث أ ن هؤلاء أ ص ح ا ب ا ل ق و ل ا ل أ و ل يذهبون إ ل ى التخصيص العام وتقييد المطلق وتبين المجمل وغيرها من, من التقييدات فما يفرقون بين تخصيص القران بي آ ن ب ل س ة و ب ي ن نسخ ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة طيب تخصيص بالسنة القرآن أ ل ي س نسخا جزئيا نسخا جزئيا وتقييد ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة أ ليس نسخا جزئيا بلى نفس ا ل ق ض ي ة فاذا يعني إذا عملت بالجزء وجب عليك ماذا الكل والا كان, كان هناك ايش نوع تناقض واضح ا ل أ م ر الرابع أ م ا قول عمر رضي الله عنه لا ندع و كتاب ربنا و س ن ة نبينا لقول ا م ر أ ة لا ندري ان ا س ا ب ت ه ا فهذه ا ل ل و ا ي ة ا ل ز ي ا د ة هذه ولو إ ن كانت في صحيح م افترضنا م ا ل ا ز ي ع عدد ف ه ا م ل أ ئ م ة ق انها ل و ا إ الرواية الزيادة هذه الزيادة لا إن هذه ت ص ح ي ح ولو ا فان ت ر ض ن أ هذا ا صحيحة فإن ه ليس منهجا عند عمر الخطاب ل ل لم ه عنه الله يعني يفعل عمر رضي الله عنه في كل آية يردها ا وإنما ل س ن ة رضي د عمر ر الله عنه لو افترضنا على الصحة الله افترضنا إنما فإن عمر رضي الله عنه إنما يعني رد هذا ا ل أ م ر لقراء احتفت ب ا ل س ن ة ولم يردها ل أ ن ه قول ا م ر أ ة فهذا يعني نحن نخاف ن غ ض ب النساء فيقولون لنا أ ن ك م قد يعني قصرتم في حقوقنا ونحن هذا لا يوجد عند المتقدمين التفريق بين خبر المرأة وخبر الرجل يوجد بين وخبر عند خبر المقصود أ ن هذا أ و ل ا لم ي ص ح عن عمر رضي الله عنه أ ن ه حديث زياده ض ع ي ف ة ثم ا ل أ م ر ا ل آ خ ر كما ذكرت لكم أ ن ه لم يعهد عن عمر رضي الله عنه هذا المنهج و إ ن م ا فعله في ح ا ل ة خاصه ة واضح وبهذا يعني يكون قول الثاني هو أرجح القولين وهو ا ل س نسخ ة بيش بالقرآن ن ا ل س ن ة ب ا ل ق ر آ ن كما ذكرنا لكم في حديث ي ب تحول المقدس في ت بيت المقدس ف إ ن كان في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م بيت المقدس ثم أ ن ز ل الله عز وجل فول ي وجهك شطر ا ة المسجد الحرام فجاء فيه النسخ بالقرآن هذا لا إشكال فيه هناك نوع الرابع ونسخ السنة بالسنة ويقسمونها أيضا إلى القسمين التي ذكرناها إلى لكم قبل قليل من نوع ونسخ يعني هذا لا يعنينا في علوم القران آ ن ه ذ لا ي ع ي في ع ل والكلام م ق ر آ ن و ا ل الذي ذكرناه في نسخ المتواتر ب ا ل أ ح ا د ن ق و ل ه كذلك في نسخ ا ل س ن ة ا ل م ت و ا ت ر ة بالسنه ة الأحاد و و من ب الاحد ب أ و ى عند أ ص ح ب شاب القول الثاني نعم ننتقل شاب إلى يعني هناك من أيضا هذا ننتقل إلى نعم يعني من أجلتهم ت نفوته حتى ى لا لا أن يعني حتى نذكر ل ل قولا بلا دليل أو بلا ي ا أو يعني بلا مثال ه و نسخ القران آ ن ب ل س ة الأحد القرآن نسخ ب ا ل س ن ة ا ل أ ح د يعني من أ د ل ت ه م قالوا أ ن ه قد وقع أ ن ه قد حصل هذا وهو آ ي ايات ت الموارث المواريث ق ا ل و ا أ ن ه ا نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ ع ط ى كل ذي حق حقه فلا و ص ي ة ل و ا ل ث والحديث يعني متكلم فيه وذلك ومن ذكروا ذكرت هذا كذلك هذا لكم قبل قليل مسألة إن هذا يعني التنظير قليل الأمثلة ومن الأمثلة على الاستشهاد المرأة منسينا أيضا آية أن زناء واللاتي ياتي ن ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم ف إ ن شهدوا ف أ م س ك و ه ن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل او ل ل لهن سبيلا العلماء قال ه أنها نسخت بعض ب ق ل ل ا ن ب يجعل صنوع الصحيح صحيح عني وسلم خذوا عني المسلم كما خذوا في فقد الله لهن سبيلا الذكر بالذكر عام والثيب بالثيب جلد مئة والراجم جلد جلد وتغريب مئة مئة هذا قال بعض العلماء أ ن ه ا نسخت في هذه ا ل آ ي ة وقال بعضهم لا أ ن ه ا نسخت ب آ ي ة الزاني و ا ل ز ا ن ي ة في س و ر ة النور ونسخت ب آ ي ة الشيخ و ا ل ش ي خ ة إ ذ ا زني فارجموهما ا ل ب ت ة وهذه ا ل آ ي ة س ت أ ت ي عما بعد قليل في ا ل أ م ث ل ة ننتقل ع م ن للشاب نقطة أخرى في مسائل النسخ وهي أ الى ن ق ن ه ا ع ن س خ ا ل ق ر آ بالقرآن ن يعني من ن ا ح ي ة الوجود وعدم وجوده هل هذه ا ل آ ي ا ت بقيت أ م أ ن ه ا قد رفعت ت ل ا و ة وحكما هذه ا ل م س أ ل ة لها ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل هو نسخ ا ل ت ل ا و ة والحكم معا نسخ التلاوة والحكم معاً يعني لم منها من ناحية من ناحية التلاوة والحكم معا لا التلاوة لا الحكم لم يبق شيء ومن أ م ث ل ت ه ا قول عائشه رضي ا ل ل عنها كان فيما أ ن ز ل عشر رضعات ا المعلومات لمحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات الحكم مع بقاء التلاوة مع نسخ الحكم مع بقاء ا ل ت ل ا و ة هذا هو أ ك ث ر ا ل أ م ث ل ه كما ذكرنا لكم、قبيل. قبل آ ي ة ا ل م ن ا ج ا ة نسخت حكما وبقيت ت ل ا و ة آ ي ة التخفيف في القتال آ ي ة الصيام إ ل ى آ خ ر ه النوع الثالث هو نسخ التلاوة بقاء الحكم التلاوة بقاء الحكم نسخ نسخ هو مع مع وهذا من أمثلته من أ ش ه ر أ م ث ل ت ه وامثلته ق ل ي ل ة آية ا ل ل ر ج م ي آية الرجم للمحصن ا الشيخ و ا ل ش ي خ ة إ ذ ا زنيا فرجموهما ا ل ب ت ا ن ا ك ا ر ا من الله والله عز وجل حكيم خطب بها عمر رضي الله عنه في في البخاري كأن عمر رضي الله عنه يعلم سيأتون وينكرون عليه كان الله هناك أناس في أزماننا حد الرجم مع أن الإجماع الأمة عليه إجماع الأمة عمر عنه أن أن مع حد في الجملة على هذا الأمر المحصن ج ل على الأمر ل ة هذا ا م يرجع ولا ننظر نحن في مسائل ا ل ش ر ي ع ة واحكام ا ل ش ر ي ع ة لرضا الناس ف إ ن أ ر ض ا ء الناس غايه لا تدرك و ل ن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع مله ت م أرحم منا أرحم المسلمين هذا الله وهو بهذا الشخص وهو أرحم صيانة لأعراض المسلمين وصيانة دين وجل عز وهو لطفل قد ي و لقيطا د ل بلا أ ب أ ل ي س هذا من الظلم هذا من الظلم العظيم أ ن تختلط ا ل أ ن س ا ب أ ن يبقى طفل يعيش مع ع ا ئ ل ة خ ي ا ن ة ل أ ب ي ه ويبقى في بيته سنوات سنوات يعيش في كنف أب ليس أبا أليس كنف من الظلم؟ فإذا تأملت ونظرت وجدت أنه من وجدت أباه هذا الظلم فإذا الظلم العظيم تأملت يعيش في أب أ ن تخون ا ل م ر أ ة زوجها وتقع في هذا ا ل أ م ر العظيم ولذلك عندما تنظر في آ ي ا ت س و ر ة النور و ق ص ة ا ل ص ح ا ب ي و ا ل م ر أ ة التي وقعت في الزنا يعني لا تملك مشاعرك ت أ ث ر ا بما حصل النبي صلى الله الأمر نفسها لعنات الرجل لعنات صلى عليه وسلم يعني يعني عظم الأمر فلعنت نفسها أربع لعنات ولعن يعني نفسه أربع أربع عظم ثم ا ل خ ا م س ة قال اتق الله إ ن ه ا ا ل م و ج ب ة غضب الله عذاب الدنيا أ ه و من عذاب ا ل آ خ ر ة فكان ا ل أ م ر عظيم من النبي الله صلى عندما ل وسلم ي ه ع وقع ا ل أ م ر عندما قذف الرجل امراته فالامر ليس بالسهل المقصود أن هذا الله وجل الله هو شرع رضي خطيبا رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وكان فيما أ ن ز ل آ ي ة الرجم ف ق ر ن ا ه ا وتلوناها وعقلناها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ف أ خ ش ى إ ن طالب الناس ز م ا ن أ ن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله ف ي ض ل بترك ف ر ي ض ة أ ن ز ل ا ل ل ه و إ ن الرجم حق في كتاب الله على من, من, على من احصن من الرجال أ و النساء إ ذ ا كان الحبل أ و الاعتراف ف هذا يعني م الحديث يرفع هذا ا أ م ر هذا ا ل في البخاري ه ذ الشيخ ا ح د ي في البخاري ث ا ل و ا ل ش ي خ ة إ ذ ا زنيا فارجمهم و ا ل ب ت ة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا مثال للتلاوه ن س خ مع بقاء الحكم نعم. نعم. ننتقل ع م ن للشباب ا ل ي ل ه ش ك م ة ع ظ ي م ة ج ل ي ل ة أ و ل ا إ ذ ا كان ا ل أ م ر إ ل ى أ ي س ر ف إ ن ه بيان التيسير من الله عز وجل على الناس و إ ذ ا كان إ ل ى أ ع ظ م فإن فيه يتوقفوا إيش نوع من من للناس أن عند كتاب الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وعطعنا جعلنا كنت يقول بيت التي عليها الله الله وجل تحولت وجل وما عز عز لما المقدس ماذا الابتلاء كتاب قال قال القبلة لذلك إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على ع ق ب ه و إ ن كانت ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إ ي م ايمانكم ن ك م ع يضيع ن ي ص ل ا ت ك إن ل ل ل ه ب ا ا الرحيم لأنه لما تحوت القبلة قال الناس س لرأوف لأنه تحوت ي الذين ف فكانت ف ت ن ة لبعض الناس و ب د أ المنافقون واليهود وغيرهم يريدون أ ن يقدحوا في ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتحول القبله, أن تحول القبلة امر يتعلق بماذا ب ا ل ع ق ي د ة تحول ا ل ق ب ل ة من بيت المقدس إ ل ى ا ل ك ع ب ة فكان ا ل أ م ر عظيم إ ل الا م ن إ ل على من هدى الله عز وجل نعم هذا من, من حكم النسخ من حكم النسخ أ ي ض ا الابتلاء ب ا ل ط ا ع ة وعدم、الطاعة. الاتباع ط ع ة ا ل وعدم الاتباع نعم هذه الشباب يعني من أ ه م الحكم ب ا ل ن س ب ة للنسخ ننتقل ع م ن ا ل ش ع ب إ ل ى باب آ خ ر هل فيه سؤال أ و شيء المحكم والمتشابه من الابواب ل فلن المحكم م خمس منه دقائق دقائق عشر نتوقف حتى ه من ا ل أ ب التي تتعلق ب ا ل ع ق ي د ة وتتعلق ب ا ل ق ر آ ن وتتعلق ب ا ل س ن ة وهو من المسائل و أ ي ض ا تتعلق ب أ ص و ل الفقه وهو من ا ل أ ب و ا ب ا ل م ه م ة جدا、شباب. يعني المحكم والمتشابه هو يعني مما يعض عليه طالب و ا ل س ن ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ضد أ ه ل البدع أ ه م ما يمكن أ ن يتمسكوا به هو المحكم الاحكام كما قال الله عز وجل المتشابه و ا ل ت أ و ي ل ايضا ل ل ك ل المتشابه التأويل في في ي أ من الكتب ا ل م ه م ة ع ا ص ر متأخرة ل ل ل ش ي خ عدنا ا زرزور م ح ك م و ع ا المتشابه ل ق ر آ ن أيضا كتاب ا ب ل إ ر ه ي م المتاخره خ و حول ل ل ي ا ش ب المتشابه, في المحكم المتشابه. أيضا كتاب ه في أيضا ي المحكم ل ل ش حامد العلي أنا ما د أ ي ل لما أوقف عليها لسالة هي غير ماجستير في مطبوعة مطبوعة الجامعة أو أوقف ا ا ل ل إ س م يحرص ة ي طالب العلم في, في المحكم المتشابه أ ن ي ق ر أ ل أ ه ل من؟ لأهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لماذا ل أ ن هذا المحكم المتشابه الشاب اصبح طرفين نقيب ا ل أهل وأهل يردون المحكم ا لماذا إلى、المحكم. فهو أ ي ض ا يستدلون أ ه ل البدع بهذه المسائل ل أ ج ل أ ن يردوا النصوص الشرعيه ة واضح المحكم ا ا ل م ت ش ب قسم قسمين إحكام عام وتشابه عام وإحكام فالإحكام العام إلى وتشابه خاص وتشابه خاص فالإحكام العام هو الذي بمعنى الاتقان و ا ل ج و د ة فكل ا ل ق ر آ ن متقن وكلهم قد جوده الله عز وجل فبلغ ا ل غ ا ي ة في ا ل إ ت ق ا ن وهذا يدل عليه آ ي ايات ت ك ث ر ة ألف م را ك ا ب أ ح ك م ت آياته ث م من فصلت لدن ح ك ي م ا ل خ ب ي ر تلك آيات الكتاب الحكيم لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت التي جاءت في اتقان هذا ا ل ق ر آ ن و إ ح ك ا م ه و أ ن الله جل وعلا قد بلغه ا ل غ ا ي ة في ا ل إ ح ك ا م ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا لا القرآن يوجد فيه القرآن النوع القسم الذي ت ع ل ق ب ا ل م ح ك الاحكام العام ت ش ا ب ه العام ت ش ا ب ه العام يعني يشبه بعضه بعضا في ا ل أ ح ك ا م و ا ل أ و ا م ر والنواهي و ا ل أ خ ب ا ر لا تجد فيه ماذا تناقض لا تجد في تناقض الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها مثانيا تخشى ع ر ض من و ج و د الذين يخشون ربهم إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة شباب هذا هو ا ل إ ح ك ا م العام والتشابه العام النوع الثاني وهو الذي, عليه الذي سنتحدث عنه هو ا ل إ ح ك ا م الخاص والتشابه الخاص وهذا هو الذي يعني تؤلف في المؤلفات ويكثر فيها الحديث وهو الذي يتعلق أيضا بأبواب العقيدة ووصول الفقه يعني الكلام حوله أكثر من النوع الأول النوع الأول يا شباب مسائل تؤلف يتعلق ووصول حوله في ويكثر يعني يطرقونه في من وهو أكثر تشابه الايات آ ي ت تشابه ا ل آ يعني ا ل آ ي ا ت التي يشبه بعضها بعضا لكن تنفرد ا ل آ ي ة ب ك ل م ة تقدم ك ل م ة أ و ت ت أ خ ر ك ل م ة أ و تزيد واو أ و تنقص واو مثلا عند قولنا عز وجل الذين اتقوا ربهم قال آ خ ر ه ا حتى إ ذ ا جاؤوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا قبلها عند الذين كفروا قال حتى إ ذ ا جاؤوها فتحت أ ب و ا ب ه ا هذا النوع من التشابه、واضح. لماذا هنا وضعت أ و هنا حذفت احيلكم ل أ ر ج و ع للكتب باب التشويق لكم أ و تريدون أ ن اذكرها أه؟ محاولة. نعم نحيلكم ولا تفضل اهل الكفر عندما ي أ ت و ن يفاجئون ب ف ت ح الباب بينما من قبلهم كما قال يبشرون ع ن ي ي من بعيد وفتحت أ ب و ا ب ه ا والواو يقتضي ا ل ت أ خ ي ر السبق أن يكون سابقا هذا يبحثون في مسائل التشابه العام لحضورهم يبحثون أن يكون في ومن اب ل أ ف ض ل الكتب في هذا ملاك ا ل ت أ و ي ل للزبير الغرناطي هذا أ ف ض ل كتاب بحث هذه المسائل وهناك كتب أخرى اخرى ل ل إ ح ك ا ا م ا والتشابه الخاص ص يعني, يعني ذ ك أهل العلم له عدة أقوال له العلم عدة ع م في ن التشابه الخاص والإحكام الخاص قال بعضهم الإحكام الخاص بعضهم هو ما استقل بالبيان ما لا يحتاج إ ل ى بيان واضح بينما التشابه الخاص هو الذي يحتاج إ ل ى بيان واضح هذا النوع الاول أ و ل ل يعني م ث عندما تأتي عند تأتي ق الله عز وجل إنما إلهكم إله واحد واضح أو مواضح واضح ما يحتاج إلى بيان وجل إلهكم إله إلى عز معنى أو بينما إ ذ ا جئت مثلا عند قول الله عز وجل مثلا نعم نعم تفضل الله نور السماوات والارض مثلا وهذا كثير في ا ل ق ر آ ن يحتاج إ ل ى بيان فتلقى هي قال ربنا ظلمنا انفسنا هذا النوع ا ل أ و ل هذا القول ا ل أ و ل القول الثاني أ ن ا ل إ ح ك ا م الخاص هو ما لا يحتمل إ ل الا وجها واحدا ما لا يحتمل إلا وجها واحدا والتشابه الخاص هو الذي يحتمل ع د ة أ و ج ه واضح هذا كما ذكرنا في المثال السابق يعني يحتمل بينما يداه يحتمل معاني البيان معنى عدة إنما مبسوطتان من إلهكم إله إلا مثلا واحد لا يحتمل إلا واحد فلابد بل هو فلا أكثر التعريف الثالث أو القول الثالث ان ل ل الثالث ق و أ ا ل إ ح ك ا م الخاص هو ما عرف المراد منه م ا عرف م ن ه ا ل م ر التشابه د منه وأما ا الخاص فهو الذي لا يعلمه إ ل الا من إ الله عز وجل واضح أ م ثلاثة أقوال في المسألة في طيب السبب في الخلاف الشباب ما هذا و السبب في الخلاف في في ه ه ل إ ح ك الشاب م ا خ ا ا ص و ل ت ه الخاص السبب ف يعود هذا الشباب ي إ ل ى ا ل آ ي ة التي في س و ر ة آ ل ع م ر ا ن واضح هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب يعني أصل وأخر الكتاب متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله, وما يعلم تأويله إلا الله ف إ ن ه م يتبعون إ ي ش المتشابه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه طيب هذه الايه يا شباب أ و ل ا للعلماء يعني أ ص ل ا ل م س أ ل ة في هذه ا ل آ ي ة يعود إ ل ى لفظ ا ل ت أ و ي ل م ن م ر ا د ب ه ا ل ت أ و ي ل هنا وما يعلم ت أ و ي ل ه القول الاول أ أن و ل ل ت أ ي ب م ان التاويل ل ت أ بمعنى التفسير, التأويل بمعنى التفسير. وهذا ذهب إ ل ي ه عدد من المفسرين ومن أ ش ه ر من قال بهم ن السلف من مجاهد رحمه الله مجاهد رحمه الله وبناء على هذا القول وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يكون الواو واو وما يعلم تأويله والراسخون يقولون يعلم العلم يعلم العلم آمن إلا الله هنا إلا الله الراسخون أيضا يعني تفسيره في في عطف به إذن يعلمون ت أ و ي ل ه القول الثاني هذا الذي ذهب واستدل ا ب ق ر ا ء ة أ خ ر ى جاءت في هذا و ا ل ل ا س خ و ن في العلم يعلمون ت أ و ي ل ه ويقولون آ م ن به جاء في ق ر ا ء ة طبعا ليست ب س ب ع ي ة لكنها من ا ل أ ح ر ف السبعه وجاء ذكرها الطبري وغيره القول الثاني أ ن ا ل ت أ و ي ل بمعنى إيش ح ق ي ق ة الشيء حقيقة الصحابة قول الشيء وهذا قول جمهور、الصحابة. ابن م س ع وقالوا د وابن عمر وابن و عباس عمر و ل ط ب ر رحمه ي من م الله ا ل عدد ل ي ذ ه ب و إلى ه التاويل ي ل ش ي الأمين الشنقيط ق ا الله ل وأطال ف ه ا قالوا بمعنى إيش ح ق ي ق ة الشيء قالوا فالوقوف هنا تقف على الله وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله ثم تقول إيش الواو ا ل ا س ت ئ ن ا ف والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا جاء في ق ر ا ء ة عن ابن عباس ب ن مسعود ويقول الراسخون في العلم آ م ن ا به、واضح. فيصبح ا ل ح ق ي ق ة هنا الحقائق المغيبه ة الغيبة حقيقة الجنة حقيقة حقائق حقيقة النار كذا إلى يعني ر آ خ واضح الشعب. هذا هو القول、الثاني. القول الثالث وذهب إليه المتأخرون الشعب هذا الثاني الثالث إليه من ا ل أ د ل ة الشابه التي استدل بها أ ص ح ا ب القول الثاني أن المراد بها ا ل ح قالوا ي ق ق ة أ ن ا ل ت أ و ي ل في ا ل ق ر آ ن كاملا لم يرد إ ل ا بماذا بلفظ ح ق ي ق ة الشيء هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني حقيقته بتأويله حقيقته إلا القيامة لم الأمر الذي يقول إليه القوى الثالث ينظرون يوم يأتي يعني يوم يعني سأنبئك واضح ما تستطع أ ن المراد هذا ذهب إ ل ي ه ا ل م ت أ خ ر و ن والمفسرين قالوا ان ا ل ت أ و ي ل هو المراد به عند ا ل م ت أ خ ر ي ن وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إ ل ى المعنى المرجوح لدليل يقترن به واضح؟ وهذا ا ض ح و القول قول باطل ق و لا ب ط ل لا يصح ولا ل يوجد حتى في ل غ ة العرب و إ ن م ا هذا مصطلح فقط و إ ل ا في ا ل ل غ ة لا يعرف إ ل ا القولين ا ل أ و ل ي ن لكنه مصطلح عند ه ا ل أ ص و ل ي ي ن فقط واضح و إ ن م ا ذكروا هذا القول ل أ ج ل ت أ و ي ل الصفات صفات الله ا ل ز و ج واضح فيؤولونها من ا ل ح ق ي ق ة إ ل ى ماذا إ ل ى المجاز اليد ليست في اليد ا ل ح ق ي ق ي ة و إ ن م ا هي بمعنى ا ل ق د ر ة أ و ا ل ن ع م ة الوجه يعني الذات الساق يعني ا ل ش د ة وهكذا مع أن الساق وهكذا ل ن ا إنما يريدون بها إيش التأويل صفة الله ونفي عز أ ي ض القول ا ع ي ن إلى ل آخر هذا ا الثالث إذن ا ل قول الثالث قول كما ذكرنا قول باطل لا يثبت والقولون الاولين هما أ ر ج ح و ا الأقول ولا تعارض بين القولين ا ل أ و ل ي ن كما ذهب الى الشهر السامي التيمميه رحمه الله لا تعارض بين القولين الأولين. فنقول ان أن ا ل ح ق ي ق ة تنقسم الى قسمين ح ق ي ق ة ك ل ي ة و ح ق ي ق ة ن س ب ي ة واضح ح ق ي ق ة ك ل ي ة و ح ق ي ق ة ن س ب ي ة ف ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ل ي ة تحمل عليها القول قول جمهور ا ل ص ح ا ب ة وهي ح ق ي ق ة الشيء ويحمل عليها قول ابن عباس يعني تقف وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله يعني حقيقته ثم تقول و ا ل ل ه س خ و ن في العلم يقولون عن ا ل ن به واضح هذا بمعنى ا ل ح ق ي ق ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ل ي ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل ن س ب ي ة وهي بمعنى التفسير يعني يعلمه بعض العلماء ولا يعلمه آ خ ر و ن فيكون المعنى كما هو في قراءه مجاهد وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله و الراسخون في العلم تصلها ومصحف ا ض ح ك ا قراءة مجاهد في جبر م بن و الملك فهد سابقا كان قد وضعوا ع ل ا م ة ا ل م ي م الوقف اللازم على وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله ثم في السنوات ا ل أ خ ي ر ة ح ف و ه بينها ف إ ذ ا كانت ا ل ح ق ي ق ة بمعنى الغيب هذا لا يعلمها الا الله و إ ذ ا كان المراد بها ا ل ح ق ي ق ة ا ل ن س ب ي ة فهذه قد يعلمها العلماء ولا يعلمها غيرهم وهي م ب ن ي ة على معنى التفسير و ا ل أ و ل م ب ن ي ة على ح ق ي ق ة الشيء يعني ما يؤول إليه و اليه ض ح يا ه ه ذ الآلة والكلام ا أشار شيخ الإسلام التيمي وأطال الكلام عنها المؤلف الذي طويل وقد شيخ في قليل لكم قبل ذكرته نعم. ننتقل ع م ن شعب الى م س أ ل ة أ خ ر ى هي م س أ ل ة آ ي ا ت الصفات ه ن ا ك شباب من يقول ولا تجده عند كما ل بسرين شعب ذكرت لكم كما أ ن أ ه ل السنه و ا ل ج م ا ع ة يستدلون يقولون محكم ومتشابه ف أ ي ض ا غيرهم يقولون إيش محكم ومتشابه واضح القاضي عبدالجبار كتاب متشابه القرآن على ماذا بنى هذا الكتاب يقرر منهج المعتزلة من خلال ماذا لذلك له على يقرر بنى منهج من من خلال هذا الأصل هذا يرد ما يراه هو أ ن ه متشابه من منهج ا ل س ن ة والجماعه والسلف إ ل ى منهج المعتزله وهكذا ل ك نفس ل ق ض ي يعني ة فإنه أ ش ايضا ر إلى الأصل هذا أ هناك كتاب ل ي أحد أ ا ا ل ش ر بعنوان ب الآيات ا ت م ش ه ا القضية وظنها ابن اللبان ت نفس هكذا ضبطه أ و لا يا شباب المقصود أ ن هذا الكتاب أ ي ض ا بناه على هذا ا ل أ ص ل و أ ي ض ا الزمخ ش ر وغيرهم ي كلهم م ع ن د ا يأتون عند هذه ا ل آ ي ة ي ب مذاهبهم ن ن و على ف ي ق و ل نحن ن ر د نرد المحكم ا ا إلى ل م ت ش ب ه إلى ل ا م ح المحكم؟ المحكم المحققون المحققين ك وكلمة كل م ما مذهبنا من العلم الذي قال به المحققون من أهل العلم. وكلمة المحققين يا هو هو به أهل شباب نيش يستخدمها ثم اذا بحثت وجدت أ ن المحققين هم يعني مخالفين لكلام السلف نعم فالمقصود يا شباب ايات الصفات هناك يقول من يقول, به هذا الأمر. من يقول بها ه ذ انها ل أ م م ر يقول ب أنها من ا ل ح ق ي ق ة الكليه ة من المعنى الغيبي الكلي واضح ذ ا آيات الصفات معناها غير صحيح نقول معلوم واضح وكيفيتها م ج ه و ل ة ف إ ذ ا أ ر د ت من ن ا ح ي ة حقيقتها نعم هي م ج ه و ل ة هي يعني غير م ع ل و م ة كما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني م ع ن ا ه والكيف مجهول و أ م ا ن س ب ة التفويض إ ل ى السلف فهذا مذهب باطل وهو من شر ا ل أ ق و ا ل كما ذكر الشيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه رحمه الله أ ن يقال أ ن في ا ل ق ر آ ن شيء لا يعلمه أ ح د و الصفات انها لا يعلم معناها أحد و احد ض ي يعلم شاب لا معناها أ ح و ن س ب ة هذا ا ل ق و ل للسلف هذا قول باطل لا يصح بل السلف إ ذ ا نظرت في كتب المفسرين تجدهم يتكلموا أ ط ا ل وحول الكلام حوالي إيش؟ حوالي هذه المسائل يعني م ع ر ف ة فضل العلماء م عندما ر ف فضل ة العلماء ع يرجحون بين ا ل أ ق و ا ل أ ي ض ا عندما الشخص يزداد علما ويزداد علما ب ا ل آ ل ة ب ا ل آ ل ة ا ل ش ر ع ي ة لتفسير كتاب الله عز وجل ف إ ن ه أ ي ض ا هذه كلها من حكم المتشابه وهي رفعه لهذه ا ل أ م ة وبيان فضل العلماء على غيرهم وذلك الذي شاب فيها يبحث يجد يعني ان فيها يعني شيئا من الفوائد ا ل غ ز ي ر ة خاصه ة أ ن يبين انه ل ع ع ق ا ئ د ا نتوقف يبين ن من ا هذا ا ل المهم ا ل ذ ي ب غ ي على ا ل ش خ ص أن يعني يطيل ع ل ا أن ي و ف ق ا وياكم ويا الله وأن يوفقنا وياكم والعمل يحبه لما الله النافع الصالح للعلم ونجعلنا ز ق القول ن ن ا وياكم الاخلاص في والعمل و في اياكم من اهل ا ل ق ر آ ن الذين هم اهل الله وخاصته نجعل ن ا ه د ا ت ا مهديين غير ضالين ولا مضلين <تصفيق>